بسم الله الرحمن الرحيم التبارك الذي بجي الملك وعلى كل شيء من الذي خلق الموطن حياتني يبلوكم منكم أحسناً علىه وهو الوزير الغفور الذي خلق سماوات انقماقا ما قما خلق الرحمن من تفاوت فارجع لمصر عن من فطور ثم ارجع لمصرك الوطنيا قريب ليك المصر خاصياً وحسين والقصد من السماء الدنيا المصابيح واجعلنا رجوع للشياطين وعطلنا للمعذاب الصعير وللذين كفروا بربي معذاب جهنم وبئس الوصير إذا أنقوا فيها سمونا شيطا وإذا كانت تميزنا وغيزة كلما أنقوا فيها فوجوز مخزنة وعلمياتكم هذه قالوا بلى قد جاءنا نزيل فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعون ما كنا في أصحاب السعير فعترفوا بزنب فصحا لأصحاب السعير إن الذي لا يخشع ربهم ومنهم مغفادوا كبيره وسلو قلنا قوم إجارو مينه عليم جاد السنور أنا يوماً قلنا قوم لطيف الخبير هو الذي يجعلكم أرضه أرضونا فنشوف من عتمة وكم الرزق وإلهنا شو أمين من ثم في السماء أن يخفف لكم أرضه إذا يتامور أما من في السماء أن يرسل عليكم حاصنا فاستعلما كيف نسير ولا قانت ذبل لين من قبلك أن أقول نعلم رؤيتنا فوق لا يمسكهن إلا الرحمن إنه كل شيء بصير أمن هذا الذي وجده لكم من, من دون الرحمن إنك آفرون إلا إن في غرور أمن هذا الذي أذوقكم من أمسكه ولذيه في عطن ونفور أفهم يمشي مكبا على ودي أهدأ أمن يمشي سويا على مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعلكم السماء والعبصار والأفئة لقليل ما تشكرون قلوا هو الذي ذرأك في الأرض ونحيته الشرم ويقولون مداد الواضحين كنتم صادقين قلوا إنما للم عند الله إنما أنا أزيره مبينة فلما روزه فأسيه أدعجه الذين كفروا قلوا هذا الذي كنتم يتدعون قل أرأيتنا لكني الله من معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من وذهب عليهم قَلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَمَنَّهِ وَعَلَيْتَ وَكَّلْ لَهُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُوِيلٍ قَلْ أَرَيْتُ مِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ وَغَلُوا